ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا من ما رزقناهم فالله لا تسألن عما كنتم تفترضون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم برء فظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا وليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون